Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al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 رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ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 Kedab alif al-Ghunah, dan yang muncul sebelumnya, mereka mengingkari ayat-ayat-Nya, maka Allah menghukum mereka dengan berbagai dosa. Dan Allah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 Shahid Allah anhu la ilaaha illahu wa al-malaikat wa aulul ilmikaaiman bilqistah la ilaaha illahu wa al-aziz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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْمِينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وَمَن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا و يحذركم الله نفسه Wainallah al-nasir. Qul in tuhffu ma fi sudurikum, atau tuhbduhu yalammu Allah, wiyalmu ma fi al-samawat, wma fi al-ar. Wallahu ala kull Yawma tajidu kullu nafs maa amilet min khayri muhdara Wama amilet min sūn tawadu Lau anna bainaha wabainahu amada baiida Waihazirukum Allah nafsah و الله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رفور الرحيم قل اطيع الله والرسول فإن أنت ولاو فإن الله لا يحب الكافرين إن الله استفاد آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض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 قال يا مريم ان انك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب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 Fanadetuhul Malaikatuhu waqaimu yusalli fi al Mihrab bi anallah yubashruk bi yahya mucidan b klimatim Mudahkan berkata-kata Allah dan sejatinya, dan penuhnya, dan nabi-nabi yang saleh. Dia berkata, "Tuhan saya, saya tidak akan mempunyai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 وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تَدَّخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي الْفَنَجَعَ اللعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ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 Allah Ya'lam, wa an tum la t'alamun. Ma'kan Ibrahim Yahudiyo, wa la Nasraniyo, walakin kana hanifah Muslimah, wa ma al Mushrikin.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 Wadat Ta'ifatum min ahli al Kitab, lalu Yudzillun kum, wma Yudzillun illa amfusahum wma Yishghoon. Ya ahla al Kitab, nimatakfurun baa'atillahi, wa يا اهله الكتاب لمتى تمسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون 129 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون 110 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خناق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم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 124. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 125. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 124. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 125. قال أأقرأتم وأخذتم على ذلكم إصلي قالوا أقررناه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 ب راهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له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 Kifah yahdi Allah kaum yang بعد imanهم وشهدوا أن الرسول حق و البينات والله لا يهدي القوم الضالين أولاد كجزاهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون illal ladhina tabu fa inna allaha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 الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين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 و كيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله وما يعتصي بالله فقد هديا إلى صراط مستقيم يا 122 الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 123-Wa'atصimu b'hubnillah جميعا ولا تفرقوا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 129. 109. 110. 111. 111. 122. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10.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 Tilkah ayat Allah nteluhaa'alaika bil hikmah, wamil Allah yurid zulmalil alamin, walin Allah maafil s- s- s- s- s- s- s- s-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 لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 129. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 وَمَا ظَلَمَهُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يألونكم خبالا.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 Wahai Allah, faliyatukan al-Mu'minun. Waladad nassaraku Allah bidadiru, wa antum adillatu. Fattakul Allah, la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 always in إِلَّا مِنْ wine اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ the Lord مِنَ الَّذِينَ Almighty أَوْ يَكْبِتَهُمْ sẽでlings v removing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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 129. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Al-Ladin yang menfikun fi silat dan zallat dan al kahzmin al wizah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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلىن ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فان قد مس القوم قرح مثلهم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ام حسدتم ان تدخل الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 أَفَإِمَّاتَ أَوْ قُتِلَا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرْهَ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 Wahai mereka! Apa pendapat mereka? Mereka berkata, "Ya Allah, kami telah berbangun dan berusaha keras dalam urusan kami, dan فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين تطيع الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنطلب خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّوا لَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَغَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتديكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ Wutaifatu, Qad ahmmethum amfushum yzunnun bilaahi, غير الحقيق زن الجاهليه. Yqoolun hellana min al-amr min shay. Qul inna al-amr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 193. And Allah is the light of what is in your prayers and for Allah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 Inna Allaha yuhibbul mutawakilin. In yusrukum Allah, fala ghalibakum. Wa in yhudulkum, faman al-ladhi yusrukum min baghdh. Wa ala Allah, faliyawakni muminun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 A f man yang telah mengikuti jalan Allah, seperti orang yang berbuat salah dari Allah, dan tempatnya adalah Jahannam, dan nasibnya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 إنما ذلك الشيطان مخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا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 Sana ktabu yang dinyatakan dan orang-orang yang membunuh nabi-nabi dengan bukan kebenaran dan kita katakan mereka akan dihukum dengan api yang الله عهد إلينا أن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Fain khabuk, fadzku dzbar sholim minu. Qablik jauh bil bayinat, wal zubur, wal kitab al munir. Kullu nafsi dzaiqatul maut. Wainna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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم Lau kafiran anghum sijatim walau dhalan anghum jannah tajri min tahtah al anhar thawab min عندillah. Wallahu angdhoh husnul لا يغرنك تقلب الذين كثروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون